نحن بصحيح توجهنا وآدأنا وتاريخنا وحضرنا ومستقبلنا غصب عندنا لأن احنا بنقول مرجعيتنا هو الإسلام أيوة. أن يكون الأقباط مواطنين متساوين مع المسلمين في مصر في كل الحقوق والواجبات هذا تردب. أمر منتهي